بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة فصلى نارا حامية تسطى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من تُلْسَعِها راضِيَةٌ في جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةٌ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ فِيهَا سُرْرُ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقٌ مَصْرُوفَةٌ وَزَرَابِيٌّ بِثُوَثَهَا أَفَلَا يَعْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ